والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لما في الأرض. ألا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 السعيير ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم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 أفسقم أزواج ومن الأعجام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض Yabansuqur rizqan liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli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 بما أَنزَلَ الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم هُوَ بيننا بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ في فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ جتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان